فإن البلاد تمر بمرحلة عصيبة واليوم هو يوم عصيب وقد دعا القائد قائد الجيش قائد البلاد الحاكم الفعلي دعا الناس إلى الاحتشاب لتأييده وذلك لأن العالم الغربي المتربص بمصرنا يزعم أنه قام بانقلاب عسكري بقواته والشعب كله يؤيد حكم الرئيس المعزول يزعم العالم كله ذلك ويهددون ولذا فإن القائد طلب من الشعب أن يظهر تأييده واحتشاده أمام العالم ليكون ذلك حجة له أمام العالم كله أن يقول إن الشعب معي وأنا ما اعتديت وإنما أزلت ذلك الرئيس الفاشل أزلته لأن الناس لا يريدونه ولأنه لا يقيم دينا ولا يصلح دنيا وهذه الدعوة إنما تكون مسوّغا له للتخلص من الفئة الباغية الطائفة الممتنعة التي تنشر الفساد والتي تحتشد وتعيث في الأرض ظلما وفسادا وله أن يؤيده الناس في ذلك فإن قتال الطائفة الممتنعة أمر أجمع عليه أهل الإسلام قال شيخ الإسلام رحمه الله لا أعلم أحدا خالفة في إجماع علماء الدنيا على وجوب قتال الطائفة الممتنعة فلو أن طائفة من الناس امتنعت عن أحكام الله امتنعت عن صلاة أو امتنعت عن صيام او امتنعت عن زكاة او امتنعت عن او امتنعت عن يعني اباحة الدماء امتنعت عن ذلك بمعنى انها تصر على اباحة الدماء او امتنعت عن طاعة اولياء الامور فانه ليجب قتالها بالاجمع وهو الان يريد من الناس ان يشاركوه في قتال الطائفة الممتنعة وعلى الناس أن يؤيدوه ولكن منهجنا كما تعلم هو اننا لا نبيح المظاهرات وان كان الاحتشاد المطلوب ليس من المظاهرات وان كان الاحتشاد المطلوب ليس من المظاهرات وان كان المطلوب ليس من المظاهرات بل هو فقط يريد خروج الناس ليظهر أمام العالم بانهم مؤيد من شعبه والمظاهرات هي خروج الناس لمطالبة الحاكم بشيء فإن استجاب وإلا صعدوا مواقفهم فهذا زحف ولا ينبغي التولي يوم الزحف هذا زحف وينبغي للناس تأييده ولكننا لأن منهجنا هو عدم الخروج في أي صورة من الصور فنخشى من خروج أمثالنا لسببين السبب الأول أن المتربصين سيقولون دائما تحرمون المظاهرات وقد خرشتم في المظاهرات الآن نحاول التبرير مهما نحاول لا يصدقون الشيء الثاني أن من خرج وهو على هيئتي سيظن أنه تابع للطائفة الممتنعة وأنه من أتباع مرشي وليس من أتباعي القائد الموجود المتحكم المتغلب الذي له السمع والطاع وإذا كانت مكسوره من التاييد ككتابه البيانات او ارسال المواثيق فان ذلك واجب وهو متوجب عليه التخلص من تلك التخلص من تلك البؤره وواجب عليه مقاتله, مقاتلة هذه الطائفة الممتنعه يقاتلهم ولا يقتلهم وهناك فرق بين المقاتله والقتل فأما القتل هو أن تنزل القتل بالشخص حتى لو هرب منك فإنك تتتبعه وتقتلك كالخوارج فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج واجتمع الناس معه قاتلهم وقتلهم وأما البغاة فإنهم يقاتلون فإن فروا تركوا وإن جرحوا لم يجهز على جريحهم بل ضمضت جراحه هناك فرق بين المقاتله وهي التهديد بالقتل وبين وبين القتل نفسه وعليه أن يقاتل الفئات الضاله في سيناء قتالا عنيفا شديدا وان يقتلهم وان يخلص البلاد من شرهم فهذه هذا المطلب مطلب مشروع وللناس أن يؤيدوه في ذلك ونحن لا نمنع نزول غيرنا وإنما نمتنع نحن عن النزول مع إجازة ذلك لأن قتال الصائفة الممتنعة أمر واجب في الدين مجمع عليه من العلماء